ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ماذا دوكم إلا خبلا ولا أوضعوا خيالكم يبغونكم للفتنات وفيكم سماعون لهم والله علي لَقَدِ ابْتَغَى الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَادِحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 بصونا بنا إلّا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا اتربصوا ان معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم ان ياكم كنتم قوم فاسقين و ما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 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَطُونَ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطَوْا مِنْهَا رَضُوا إِلَّا مِنْ أُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وقالوا حسبنا اللَّهُ سَيُ ینون الله من فضله و